اثنان استمع إلى أسماء البلدان الموجودة على الخريطة ثم اكتبها في المكان المناسب أستراليا الجزائر أمريكا البرازيل Çin Rusya Suudiye